الوحدة العاشرة الدرس الثامن والخمسون استمع إلى النص نظافة البيئة النظافة نوعان نظافة خاصة ونظافة عامة فالنظافة الخاصة نظافة جسم الإنسان وثوبه وطعامه وبيته أما النظافة العامة فنظافة الأماكن العامة كالشوارع والحدائق وتقع مسئولية النظافة الخاصة على الأفراد أما مسئولية النظافة العامة فتقع على الأفراد والحكومات يقاس تقدم الدول اليوم بالنظافة فإذا كانت الدولة وسكانها يهتمون بالنظافة فهي دولة متحذرة وإذا كانت الدولة وسكانها لا يهتمون بالنظافة فهي دولة متخلفة وهناك دول مشهورة في العالم بالنظافة وهي قليلة مثل ماليزيا وسنلافورا وهناك دول أخرى مشهورة بالقدارة وهي كثيرة تنفق بعض الدول أموالا كثيرة على النظافة ونشاهد الآن في كل مدينة عمال النظافة يجوبون الشوارع يحملون حاويات النظافة ويضعونها في سيارات خاصة تحملها خارج المدينة لتحرق ويشارك المواطن الدولة الاهتمام بالنظافة حيث يضع النفايات الخاصة ببيته والتي يجدها في الشوارع والحدائق في الحاويات وهذا ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إماطة الأذى عن الطريق صدقه